بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برمسكينك الزرى برنردتي وانتي افنوبهي قيدان اهل السنة والجماعة بابا سفاتا في اسماء ربي كيستتي والماغلان والرب وفي سبا تشيثي سبا والرسول ربي إساساً كيثر ما قالت هنا صفات إثاث هنا سبكي ثورة قالت إثام ملن قبل إني تثام ملت تقدن إثاث ملت قبل إني سبكي ثورة تحريفة عتيلة قلو علت في تمثيل قدون علت والرب نفر رب مسيس الرد مسيسو والرسول ربي الرد مسيس الرد مسيسو يجو إذا أردت وجين والجن فعلا سنيه قوت سفاقوته تاتي ربي إنك أبجلني إساف سفاقشيس وججو كني قراء أهل السنة والجماعات أهل السنة والجماعان سفات ربي كيست ويتاء كانان فيض يدمني هد مننا قدifactاتني صفات ربي خير سكري سيرني وربين هنكم نيك أبجد شون وربين نيك أبجد هنكم أبجد شون كراجلنا تنا مجيس أجد شورا تقول ربي ربي لي ربيك هنا فكاش ليس كمثله شيء. ربي اكا ايتا هنجرو فكاتا ربي هنجرو جدا ولم يكن له قفوان احد ربكنا فكاتا هنجرو فلا تضربوا لله الامثال وانا كنا قبا وانا كنا قبا جتني ربي مثالا قدينا يو كان فكاتا كنا ربي سيفان اذا كنا فكات جتني وما ايتت مفكيسنا جتونا واربي فين وصفين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 وما ينطق عن الهوى بيد يفيت ندبته وحيهت تغدمملي قفت المنامات وارسل ربي والسفين امنوا برباك تجيت رسولي ربي ان كل كلسو كل ليس بك نجالا ربي هينا تو صفات عيسى بك المنامات علا صفط ربي كينا مخلوقا فكات صفط ربي كينا قدنا عيسى تمالته واري تحريفة قلو. تحريفة كجنة دبان نخوني بك هيدو تيقو تقو تحريف اللوذي جداما كا ساولي ججيرم فكينة ججة تقو بكا ججيرو جاتو فكينة يوغو دماء وكلم الله موسى تكليما بكا جدو وكلم الله جنة خائسا فتحا يوغوني بكا سلاة اي معنى سيني ججيرم ججو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 لكنه يجب ان يكون هناك اجر من الناس يجب ان يكون هناك اجر من الناس يجب ان يكون هناك اجر من هناك اجر من هناك اجر من هناك اجر من هناك اجر من هناك قسمه معنا بوتان برا بوتان التججيرا رب انك إن الرحمن على العرش استوى استوى بقى جدو خانا والته ججال ريهي كا نساء استيلاء تفسرن نساء استيلاء استيلا ججون مو يتفسرن إن موهي ملي أقوم موثني بيات قيوموهن بيات قبات قلتحن جدما رب اللي عرش رات قلتحي عرش موهي جنمالي إرتقل انتاني جدن أرشي قلت انتان جيرن كوني معنى جيرودا معناه ان فكاتو هدودا اكو مر اشاعرا دلغان اشعريوتا مقارب بكيسد و سنابهو دغن رغان توكو كصفات ربي بتن قجلچو يوم معنى اساء الراج جيرامي كوني تحريف معنوي لما جچو ور اشعريوتا معنى جيرني خراب راتي هيكن رغا قبتما ودوهنتهن عقلي دلالنيتني عقلي تينت نتن تويو وانغاري ربي فيلتا جدانني عقلي ثانيت فيلتان رغادي سنيتنين شبهات تجكوكون يوكان وانسان رت والفكا تي فلسفة فلسفه دا والهركامه مالي التجرومتي قبتما صفات ربي انسان ججير بكاكاثون سنيه حقيقه ان صح تحريف يدم ما قاري ربي ججيرون صفات ربي ججيرون سنه تحريف جرم ججربي كيننا بكا كاسو جرم ججراس ربي بكا كاسو جرم نمني صفات ربي تمتاهاتاتو تقران في حديثك يسدفتي بكاكاسي واربي في فلا واجبته انكار ججكو مقافي صفات عيسى ديد ديججف رچو انقيبلجچو نمنذن دي صفات ربي كنا با كلمت قدما تكو تعطيل غودو غوتمان غوتودي اونسورا اكجهميان مقافي صفات الله ينقب ربي ني دنيتين اراواكتن تكو تعطيل جزئي قدما تعطيل الجزء جچون اك اشعريوني غريق يبلاني غري دني تعويلو غدن جچو فكاين صفات ربي كيسا غريني قيبلاني غري امو غرابيراتي كما معنى اي ساججرني ور أول لنا ما تعتيلان بكمة يوكان مقوت ربي عن أن سورة بكمة همتنا بمحمد تنرى مكان إساعة جاد من درهم جرم ور إسامة بدر وفي هندساته اسمجلد يجتقو أحباش انتهينا وقريب راته هنا جاد من درهم كان جلد يمن جتقو قرينا صفات ربي هنا كان تكييف قدران تكييف جتقو نفكيثان سفتي ربي أكن أكن أكن جداني أكث قدران جتقو فكن يا حرف ربي اكارك تيياتنا حرف ربي اكارك ابالوتي يدني اكاركنا مات يدني اكاتا ايتي بدو كاناجتو رب السماوات ودنيات اخر حل كاني غديبو اكجلسون بوين سيسان تاكنات اكنا يدني همودا فكن يا بوين سر ربي غديبو ثني اكارومني غديبو اتيرن رب جيت سايسان يدان كنار رقل الله نمني قف جلثني ولم ولت تكييف في تمثيل كيد المكان والركب هذه تكييف جد كون أقاعة استبرو تمثيل جد روبت فكيسة وما ربيب أقسم هرك الله هنك أبو ورجلو ثني ورتعت إلى تاتو هرك إساع أك المنمات المانماعة ورجلو أمه ورتمثيلا جد ما ور ربي مخلوق إساع تفكيس عقيدة أهل السنة والجماعة بابكنتي ولقطت جراثنججو ولا كاو يتجنن ورى تمثيلات في ورى تعيله اقسم ورى تشبيهاتي في ورى تكييفه لما نرايو متي ولا كاجرات تجران سي فربني قباجدني قبا ايه تايساملت قبا تيفربن قبو جدي حين قبو مو كمال قبا ربينك انت كاينين قبو يديو فراوا كته اينن قبو ربينكينا غرو فالاسني كاملن قباجهو سيفا ربيو سيفان نافي اي فكينا بين قبو يدي فكينا هربي فها هربيني الى مناماتيف اثبتي في مربيكن الران نفي امن ربيكن الران دبن حتى مجيتي لين سنتويط لا تاخذه سنة ولا نوم هربي في مجيتن انسقب ربيكن كن كمال ججو كارا ربي كينا تقوتنا صفائيساتي صفاء ربي كينا كراتقون صفاء ذاتا جرمتي كراتقون صفاء خجيدا جرمتيتنا إلا العامتي صفاء فعليا فيه صفاء ذاتي جرمتي أدام بافامتي صفاء ذاتي يا ججون تربي كينا أكا سا أكا دندتي أكا أكفول إسامة لكباته أكارك إسامة لكباته أك... صفات ذاتي يجرمت تذات ربي كيناتين أداني باني صفات ذاتي يجرمت صفات فعليانا مو صفات فعلي ربي كيناتين في دنتي ساتر الرات يوفر قدل ربي كينا يوفر قديس فكين يفعل أكا قدب إنسقرا سمي دنيا أكا رفينسقيا قياما أكا دلنسونا دلنس إسمالته أكنه كنن صفات فعلية جلامة جد شو صفات كنن سب سوداف أهل السنة والجماعان مال جدا صفات كنن ونتي رادب النوف أهل التعطيل جرينا مجريتو جري أحباش تهتى جري بروتو تهتى ور التعطيلا كنن ور صفات ربي جري كيبلني جري واقتا جتيس عنيس أك سر ينتهي إف باسوف ديماجر إن شاء الله جرينا مجريتو أحبتني ومور أشعريتي ولتي هلتا قبدي جعل من الدرهم كريه جنة سنة والهردوفتي صفات ربي لبمسيس كيستتي قري صفة ربي نقب جداً قري إنقاب جداً أكاملتي أكيسان الرتي دبين كوني ديفا موفي جاكيسان سري أقنتهن إن شاء الله هو الجلال والأفديمنا درسي لسراتي قولتي ليبنوتي ناكاكي